وَيوومَ تَقوم الساعة يُقُصم المجرمونَ م لَفُ غَيسااع وَيومم تتكون الساعةُ يقم المجرمونَ ما لَف غيوساع كذلكَ كان فَك كذلكَ كانوا